إنه عمل وير فلا تسأل مما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا سنمسعهم ثم أمسهم من أعذاب العليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها من قبل هذا أصبر, أصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عادنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا محترون يا قوم لا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تروا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا من قولك وما نحن لك بمؤمنين.